بوك تو تيريش ثلاثون ثلاثون ريستورانت دوي اي في المطعم اثنين في المطعم اثنين دايا كوري اكتا ابل أريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح اريد واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون أريد واحد عصير طماطم من فضلك، واحد عصير طماطم أمار أجلس لال مود تاي أريد كأس نبيذ أحمر من فضلك، كأس نبيت أحمر أمار أجلس شادا مود تاي أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك، كأس نبيت أحمر. আমার এক বোতল শ্যাম্পেন চাই ওরিদ কন তুমি কি মাছ পছন্দ কর তুমি কি গরুর মাংস পছন্দ করো। هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ توميكي شكرير مانشوبة شندو كارو؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ أمار مانشوبهن كي چو جاي؟ أريدو شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم আমার নানা রকম মেশানো সবজি চাই ওরিদ তালা তবাক আমার এমন কিছু চাই যাতে বেশি সময় না লাগে ওরিদো সেই আনতে আপনার কি তার সাথে ভাত চাই হেল তোহে বহু মাল আরোহে আপনার কি তার সাথে আপনার কি তার সাথে আলু চাই হাল তোহে বহু مع البطاطس هل تحبه مع البطاطس عمر ارشاد পছন্দ হয়নি لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه خبرটা ঠান্ডা اطعام بارد الطعام بارد আমি এটা আনতে বলি ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম পেতে লগ করুন ডব্লুডব্লুডবু এই ঠিকানায়